بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى التنزيل من من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن والعرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما ما تحت السراء فإن تجرب القول فإنه يعلم السر وإخفاء الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لا لم كسوا إني يا نست نارا لعلي آتيكم يا بقبس أو النار خذا فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك أخلعنا عليك إنك من الواد المقدس الطوى وأنا اخترتك واستمي لما يحاق إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقنص صلاة لذكريك إن السعادات يدرك أدو خيارة تنزاقل نفسي وتساولا يصدرنك عنها من لا يؤمن بها والتماهوى فترضى وما تلكم يعينك يا موسى قال يا صلى توقع عليها وأشمع على ظلم ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال قلها ولا تخف سنعيدها سيرة أولى وظلم يدك على جناحك ذخر البيضاء من غير إن آية أخرى لذريكم لا يدن الكبر زهورا إفرعون إنه الطوى واعل ربي اشرح صدري واسس أمري وأحل رغوة من لساني أفقو قولي واعلي وزيرا من آلها رون أخي شترمه أدري ما في أمري إنه الصبح كسير وانذبوا كسير إنك كنت بناء بصير ولقى الهديد سؤلك يا موسى ولقى المرنى عليك مرة مخاء إذا وحينا إله أمك ما يوحي فيه في التعبوة فخذ فيه في اليوم وقال يرغي في اليوم بالساحل يأخذ وعدو لي وعدو الله وألقيت عليك مني ولتصنع على عيني إذ تنشي أختك فتقول هل على من يدفره فرجعناك إلى أمك كنت فوحنا ولا تحزن فقدلت أبسا فرجعناك من الغم وفزناك فتونا فنبست سنين في أهل مدينة ثم زئت على قدر يا موسى وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَأَتَوْهُ ۖ قَالُوا نَحْنُ لَكُمْ مُسْتَطِيعُونَ ۖ قَالَ بَلْ لَا سِحْرَكُمْ يَنطِقُونَ ۖ إِنَّمَا قَالَ رَبَّنَا إِنَّا أَخَافَ أَنْ يَفْرُطَ لِنَا وَنْ يَطْرَى قَالَ وإن أَدْخَوَا إِنَّنِي مَعْكُمْ أَسْمَوَا فَأَتِعَ فَأَقُولَا إِنَّا رَسُولَ رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعْنَا بَلِي سُرَائِيلَكَ وَلَا تَعْذِبُهُ قَتِعَاكَ بَعْيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِتَّ مَعْنُ انه فضلنا ان نراهم منتظوا وتولوا قال فما ربك ايها موسى قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال افما تامل القرون الاولى قال ربي في كتاب الله يقول ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مأوى وسلك لكم فيها سورا وأزل من السماء ما أمن فخرج نبي من نبات باتن شتى فلو وراء وأنامكم إن في ذلك آيات المؤلِّنون من لا لكم وفيها نعيدكم لكم نخرجكم لكم تاروت نخرج لكم ولا قدر علينا أو آياتنا ولقنا رايناه آياتنا كلها فقربوا أباؤنا قال جئتنا أخوينا من أرضنا مستحينا فيها مسافرنا فينا مستريمين أجل بيننا وبينك ماذا لا نخلفونا ولا أنتما كنتما في السماء عالم عليكم يا مزينة ويشان الناس وضحى فتولى فرعون قال لهم موسى وعيدكم لا تفتروا على الله علمه ويسيرهم عذاب وقفعهم من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وسروا النجوى قالوا إن هذا الساحل عن يريد أن يخلوا ياكم من أجم زيما ويلابى بطريقتكم المصلاف كانت ذمات صفا وقال أفلح اليوم من استعلا قالوا يا موسى إما أن تلقى وإما أن نكون أولا من ألقى قال بل نلقوا فإذا حبار روسيهم يخير إليه من سحرهم أما تسعى فوجس في نفسي موسى قلنا لا تخفرنك أنت الأعلى وألق في يمينك تلقى في ما صنعه إنما صنعك يساعد ملايج له الساحب حيث أتا فوقي الساعة سجاد آمنا بربنا أون وموسى قال من تم له قبل أن آذن لكم إنه لك أميركم الذي فأقطع النيديكم وأرجوكم من غلاف ولو صلبنكم فِي جزء النحب لتعلمون أينا أشد أذاقا وأبقى قالوا لن وسعنا ورجعنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنتقاط إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليُوفِرَ لنا خطوايا نُمَ إكْبَرَتْنَا عليه من السِّحْرَ واللهُ خيرُ وَأَبْقَى إِنَّمَا يَأْتِي رَبُّهُ مُجْرِمٌ فَإِنَّهُ لَهُ لَعَنَّ مَا لَعِينَ مُتُوفِيَاهُ وَلَا, ولا يَحْيَاهُ وَمَن يَأْتِينَ مِنَ الْقَنَاعِ الْصَّالِحَاتِ فَهُنَّ كُرَمَّ ذَرَجَاتٌ جناة عدن تجري تحت الأنهار خارج النبي وذار الجزاء ومن تزرع ولا طناو حينا إلى موسى نصر بعراقي وضرب لهم طريق في البعير وسلا تخوفا رقم ولا تخشى فأجمعهم فرعون بجنوده فوش من اليوم ما وأضلنا في العارق ما هو وما هذاب يا بني سراء إلى أن من عدنكم وعادناكم جانب الطور الأيمن وأذلنا عليكم المن والسلوى. يا بني صلّى الله من علومكم وضّلناكم على الطور الأيمن ونزلنا عليكم المنه والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم لا تضيع فيه فيحني عليكم وضبي فمن يحني علي وضبي فقد هوى وإن لا أضفروا لمن تابوا وما عجل كأن قوم كان موسى قارم ولا يعلى سريعا جئت إلى قوم الدرب قارف إن أرقتنا قوم قل ماذا الله مستعمر فرجع موسى إلى قوم مضبان السماء قال يا قومي لم يعدكم ربكم وعدا حسنا فطال عليكم ونعاد عمرتهم جاهلا عليكم قضوا من ربكم قالوا ما اخلفنا معي مركنا ولكننا حمدنا من زينة نظام فخلفنا وذلك القسامرين فاخرقناهم عجلت جسدا فَقَالُوا هَذَا إِلَّا وَكُمْ عِلَّةُ مُوسَى فَنَسِيَ وَرَحْمَةُ فِرَايِرٌ قَالُوا فَقَالُوا هَذَا إِلَّا وَكُمْ عِلَّةُ مُوسَى فَنَسِيَ فِرَايِرٌ الَّذِي أَرْجُعُ لَهُ وَلَوْ أَنْ وَلَيْنَ لَكُمُ الْضَّرُّ وَلَا نَفْعٌ وَلَقَدْ قَالُوا لَهُمْ هَارُونَ قَالُوا ارون والنوراني عاكف النهار داير جالنا واسع قال يا ارون ما منك اذرى تنظر له الا تستمع ارفع سيد امرئ قر يا ابن ام ماذا تاخذ باللحيه ولا بالوصي اني خاشيت ان تقول اني خاشيت ان تقول طرخت بين بني اسرائيل ولم ترق قولين قال فما خذوك يا سلمى عادم الصوت ما لم يرسل به أقبض أرض من عسر الرسول فنمتنا ولكن أقسم ولدني نفسي قال فاضح فإن لك من حياة أن تقول لا مسوس وإن لك من لن تخلفه وأنظر إلى إليك الذي ضل عليه أكثر لنحرق ثم نسب النوء في إنما إلىكم الله الذي لا إله إلا هو وسياق شيء علما كذلك نقص عليكم نبي ما قص بعقب فقد أتيناكم لذ النازل خوف من أراد فنور يحبر يوم القيامة وجراء خالدين فيه وسأعلم يوم القيامة الحملاء يوم ينفعوا بالصول ونحشوا المجرنين يوم الزرقا يتخافدون بينهم إن لبزتم إلا عشرا نعم آلوها يقولون إذ يقوم أمسروا طريقا إن لبزتم إلا يومها ويسألونك عن الجمال فغل عن سمار في نسبا فيذنوا عقاعا لا ترى فيها عرج يوم اذن لا الله يلاعي وجنه وخشع للأسواد للرحمن فلا تسمع إلا همسا يوم اذن لا تنظر الشهاد إلا من أدنه الرحمن ورزي يعلم ما بين يديهم وخلفهم لا يهدون في علماء وعالت الوجوم للحي القيوم والخارب من حمل وان يعمل من الصالحات والمؤمن فلا يخاف صلما ولا حظما وكذلك انزلناه القرآن النرمي وصرفنا فيهم الوعيد عنهم يتقون او يحبس لهم ذكرات الله من الحق ولا تعجل بالقرآن من قول على يقضى عليك ولا تعجل من القرآن قول إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم قول فنسي ولم نجد عزما وإذن للملائكة سجعوا آدم فسجدوا لي سابا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك من الزوج فلا يرجع النظر انك لا تجرى فيها ولا تعرى. وانك لا تضب فيها ولا تضحى. وسوس الشيطان قال يا ادم هل ادنك على شجرة الخن لهم رجل لا يملا. فاكل منها بعد ادنهم اسرعات ما وطبع يخصف عن عيما ورق الجنة العصى. ادم ربه ثم اجتباه ربه فتحب عليه وحدا قال بطا منها جميع بغض قلبها العدو اما مني هدى فمن تميع وضعفها يظل ولا يشقى ومن اعرض عنك كيف انه لو ومن اعشوق يوم الغيارة اعمى قال رب لمحشرتني اعمى وقد كنت بصيرا في النساء الكنيم إن في ذلك لآيات لأولمها ولولا كلمة سببت من ربك لك أهل زاما وعيرا مسمى ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل الشمس وقبل غلوبها ومن آناء الليل فسبح لأطراف النار لعلك ترضى فَرَأَتْ مُذَنَّعَ عَيْنَيْكَ لَمَّا وَطَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجٌ مِنْ زَاهِرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَنَفْتِنَ عَنْ فِي وَإِنْ رَبُّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى فَأَمْرَكَ بِسُرَاتٍ وَاسْتَمَرَّتْ لَنَسْتَنْغِزْ قَوْمًا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ طَرَّ التَّقْوَى وَقَالُوا نُرَايَةَ آيَاتِ مِنْ وَقَالُوا أَمِنْ عِندِ الرَّحْمَنِ يَغْلِبُ قَوْمٌ لَنَا قَالُوا رَبُّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آثَارَهُ أَمْ نَكُونَ مُعْتَرِضِينَ ۗ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ Hallelujah. Holy...